يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جل سيل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام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 فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن امارتها قال أنت لذا الامه ربتها وأن ترى الحفاة العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست ملية ثم قال لي ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما شرط فيما مضى مشهور بحديث جبريل. وهذا الحديث تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لجبريل في أسئلته عن مسائل تتعلق بدين الإسلام وهذا الحديث ما جاء فيه سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين لأنه يتناول مسائل وأحكام تتعلق بقضايا الدين هذا الحديث جاء على هيئة حوار جرى بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين جبريل عليه السلام جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجيب وهذا ضرب من ضروب الوحي ونوع من أنواع الوحي كان ينزل به جبريل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي بهيئات وبأشكال منها هذا النوع وهو أن يأتي جبريل في صورة إنسان من بني آدم ويتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام على مرأة ومشهد ومسمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا في درس في درس ماضي حول هذا الحديث أن من الروايات التي جاءت فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون كلام جبريل لكنهم لا يرونه ورد الامام ابن رجب هذه الرواية وقال انها رواية شاذة وانها مخالفة للرواية الصحيحة حيث ان الصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا جبريل بل انهم وصفوه بما وصفه به عمر انه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يراه عليه اثر السفر ولا يعرفه احد وهذا الحديث جاء فيه التعليم على هيئه التدريج بالتدريج حيث سال عن المسائل فبدا بالعام قبل الخاص وبالخاص قبل الاخص وهكذا ينبغي ان يتعلم الطلاب حيث يبدأون بالأمور العامة ثم ينطلقون منها إلى ما بعدها وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإسلام وأركان الإسلام وبين فيه معنى الإيمان وأركان الإيمان وبين فيه معنى الإحسان كل ذلك بتوضيح من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث جاء فيه ذكر القدر وما يتعلق بالقدر والقدر الذي اورد ابن عمر رضي الله عنه الحديث بسببه يعد من اول القضايا التي جرى فيها الخلاف بين المجتمع المسلم واختلف فيه الناس فنبتت نابتة المعتزلة حيث تناولت مسألة القدر وهؤلاء المعتزلة وان تابعهم في هذا الامر الخوارج وتابعهم كذلك غيرهم من اصحاب الفرق كالشيعة والرافضة ذلك لانهم انطلقوا في تفهم قضايا الشر من العقل ولم يجعلوا للنصوص دورها ومكانتها وهيمنتها ولذلك اذا ما حسوا بتضارب النصوص مع ما يعقلونه وما يفهمونه قدموا ما يعقلونه على النصوص فكان هذا هو السبب والدافع لامتعادهم عن اهل السنة والجماعة لما حج يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري رحمه الله وكان من علماء اهل البصرة بل كان من قضاة اهل البصرة حيث شاع عندهم في ايامهم مسألة القدر بل ذهب معبد الجهني وكان في عصرهم الى انكار القدر جملة وتفصيلا واعتبر ان ما يجري من افعال العباد إنما هو أمر يجري بدون تقدير من الله جل وعلا بل تجرأ بعضهم يعني بعض الجهمية وهم غلات غلات المعتزلة تجرأوا إلى أن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم وأنه يقع في ملك الله جل وعلا ما لا يشاءه ولا يريد فنفوا عن الله جل وعلا العلم بما يجري في الكون ولذلك لما أخبر يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بمنهج هذه الطائفة تبرى منهم وأخبر بأنه بريء منهم وأنهم مرآء منه واخبر بأنه لو أنفق الواحد منهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ذلك لأنهم كانوا ممن ذهب إلى نفي القدر والدليل على ذلك يعني والإمارة التي تدل على أنهم ينفون القدر زعمهم أن قدر وأن الأمر ألف ويذكر لنا الإمام ابن رجب رحمه الله في تناوله لهذه المسألة في هذا الكتاب المبارك يقول إن علماء المسلمين عندما تكلموا في مسألة القدر تكلموا في هذه المسألة من خلال. مسالتين من خلال درجتين ومن خلال نقطتين النقطه الاولى انه فسروا القدر بانه علم الله جل وعلا الواسع الذي اقام عليه الدنيا فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون في هذا الكون وما سيفعل العباد وما سيختارون في مسائل التكليف وما سيكونون عليه في أمور الخلق ولذلك علم هذا أزلا وقدر أن يكون الكون على ذلك من حيث الإنس والجن والملائكة والحيوانات وغيرها وهي من نتائج علمه سبحانه وتعالى فعلم الله سبحانه وتعالى الواسع بما كان وما يكون وما سيفعله الناس هذا ايضا يسميه العلماء بالقدر وال النوع الثاني او المسألة الثانية ان المراد بالقدر ان الله تعالى خلق ما قدره شاءه وخلقه وفق ما قدره سبحانه وتعالى وايضا سمي ها ثميت هذه المشيئة وسمي هذا الخلق بالقدر فالقدر اذا يطلق على مسألتين مسألة العلم ب ما يجري عليه او ما جرى عليه القلم فقد علمه الله قبل ان يجري عليه القلم حيث اول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة والشيء الثاني هو خلق هذا الذي كتبه ومشيئته سواء وافقت المشيئة الشرعية او خالفت المشيئة الشرعية لاننا نعرف ان المشيئة التي خلق الله جل وعلا نوعان مشيئة شرعية وهي التي تدور حول التكليف واوامر الله تعالى عباده بأن يعبدوه وأن يطيعوه ومشيئة كونية وهي خلق ما سيقوم به العباد من أفعال سواء كانت خيرا أو شرا وسواء كانت إيمانا أو كفرا ومشيئته لها مشيئة كونية والله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك لحكمة يقتضيها ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى تحقق هذه الحكمة انه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وانه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء فله العلم وله القدرة تحقيق العلم والقدرة يتجلى في هذا القدر الذي قدره والذي خلقه كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم اشار الامام ابن رجب رحمه الله الى ان النوع الاول والمسألة الاولى وهي علم الله جل وعلا التفصيلي لما سيجري في هذا الكون هذا القدر من ينكره يخرج عن دين الإسلام ويكفر بالله جل وعلا ولذلك حكم علماء السنة أهل السنة والجماعة على جهم وأمثاله الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى الأزل حكموا عليهم بالكفر وأما النوع الثاني وهو إنكاره ان يقدر الله جل وعلا يعني ان يخلق الشر وان يقدر حدوث الشر من اصحاب المعاصي هذه مسألة ايضا اختلف فيها اهل العلم فبعضهم كفر من انكرها وبعضهم بدعه يعني هذه محل خلاف وأما الأولى فالاتفاق على تكفير من أنكر علم الله جل وعلا لأن في ذلك تعطيل لصفة العلم التي وصف الله نفسه بها ولهذا أشار الإمام بن رجب رحمه الله إلى أن أهل العلم كانوا يختبرون الناس بمسألة العلم علم الله فإن أقر به عدوا من المسلمين وإن قالوا بالمقالة الثانية وهي إنكار خلق الله تعالى لما سيفعله العباد يعني خلق العباد أفعال العباد أما من أقر بعلم الله جل وعلا وانه مطلع وعالم بكل ما يجري في الكون فهذا يعد من اهل القبلة وان انكر القدر بمعنى خلق الاشياء فيبدع فيها ويفسق ولذلك تحدث او تكلم رحمه الله يقول هنا والإيمان بالقدر قال وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث محتجا به علاما من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف يعني مستأنف جديد لم يقدر يعني انه مستانف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل قال وقد غلظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عليهم يعني علما من انكر هذا وتبرع منهم واخبر عنه لا تقبل منهم اعمالهم يعني لانهم كفار كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا انه لا تقبل منهم اعمالهم بدون الايمان بالقدر قال والايمان بالقدر على درجتين احداهما الايمان بان الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم واجادهم ولذلك قدر لهم سبحانه وتعالى ما يختارون ومن هو منهم من اهل الجنة ومن هو من اهل النار يعني ومن هو من اهل الجنة ومن اهل النار واعد لهم السواب والعقاب جزاء لأعمالهم يعني التي يختارونها قبل خلقهم وتكوينه. ولذلك قدر الله جل وعلا وخلق الجنه والنار وقد مر بنا في دروس التوحيد ان منهج اهل السنه والجماعه ان الجنه والنار مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى وانهما قائمتان وانهما باقيتان وانهما لا تفنيان وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك عنده وأحصاه يعني ما قدره ما علمه من اختيار العباد فقدره وكتبه وأحصاه وان أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه ولا تحيد عنه لأن ذلك تقدير العزيز العليم هذه هي الدرجة الأولى وهي التي أفاد فيها أهل العلم أن من أنكرها يخرج من الملة والدرجه الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم أما إن كانت إيمانا وطاعة وعباده ففيها فيجتمع فيها المشيئتان المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية واما ان كانت من الكفر والعصيان والمعصية فهذه مما توافق المشيئة الكونية وتخالف المشيئة الشرعية ولذلك قرر أهل السنة والجماعة على أن لله جل وعلا مشيئتين مشيئة كونية وهذه لا بد من وقوعها ولا بد من أن تحدث وأما المشيئة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع لأن الله تعالى شاء من عباده الإيمان فمنهم من آمن فوقعت المشيئة الشرعية ومنهم من كفر فلم تقع مشيئة الله الشرعية في حقه ولذلك قال هنا والدرجة الثانية ان الله تعالى خلق افعال عباده كلها من الكفر والايمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها اهل السنة والجماعه وينكرها القدرية والدرجة الاولى اثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل, عن سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن مقالته والتي قالها ايه الا قدر وأن الأمر انف وكعمر بن عبيد وغيره ولذلك تبرع منهم رضي الله تعالى عنه قال وقد خال كثير من ائمه السلف ناظروا القدرية بالعلم يعني إذا وجد من يتبنى رأي القدرية والمراد بالقدريه هنا يعني من من ينكر القدر لأن هذه العبارة الوصف بالقدريه اطلق على طائفتين من أنكر القدر يسمى قدري ومن قال بالقدر إلى درجة الجبري يسمى أيضا قدري لان هذا افرط فانكر القدر وذلك فرط فادعى الجبر ومعنى ادعاء الجبر يعني يقول ان العبد ليس له فعل وليس له اختيار بل العبد بالنسبة للافعال هو بمذابة الريشة في مهد الريح وأنه يجبر على ما يفعله وأنه يفعله قسرا دون أن تكون له إرادة ولا شك ان هذا القول فيه مبالغه وفيه خطأ لأن الأفعال التي تقوم بالعباد وتقوم بالناس على نوعين نوع ليس له فيها دخل كاختيار لونه وكتحديد عمره هذا ليس له فيه دخل وكذلك ما يتعلق بخلقته وصفات جسمه لأن الله سبحانه وتعالى يجبله عليه وكذلك ما يقوم, يقوم به من حركات في أثناء نومه فإنه لا دخل له في ذلك أما ما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالأمور التي ترك له فيها الخيار يفعل أو لا يفعل يذهب أو لا يذهب نعم الله جل وعلا خلقها لكن الله خلقها وفق اختياره والعبد لا يدري ما الذي قدر الله له ولذلك هو لا يعرف أنها طابقة القدر إلا بعد فعلها ووقوعها منه. إيش؟ ما تعرف معنى أنوف؟ يعني وقعت قبل تقديم بدون تقدير بدون أن يقدرها الله. حدثت في حالي، في حينها، في وقتها. ولهذا من يقول إن لا قدر والأمر أنف هو يقول إن الله لا يعلم ما يفعله العباد وهذا هو مذهب أهل الاعتزال يزعمون أن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد بل منهم من يرى أنه لا يدري عنها إلا بعد فقوعها ولا شك ان هذا القول مخالف لمنهج السلف اهل السنة والجماعة يقول نعم، العبد هو الذي يختار وهو الذي يرجح احد الاحتمالين وهو الذي انشاء عندما يسمع الاذان إن شاء قام وتحرك وتوضا وذهب إلى المسجد وصلى ويفعل ذلك بمحض اختياره ولا يجبر عليه وكذلك قد يسمع الأذان لكنه يولي ويغمض عينيه وينام أو ينشغل بغير ذلك من الأشغال يفعلها أيضا باختياره وكلتا الأمرين الله جل وعلا عالم بما سيختار منذ الأزل ولذلك قدر عليه ما سيختاره وتقدير الله تعالى لا يتعارض مع اختيار العبد لأن العبد لا يعلم ما القدر الذي قدر وإنما يتكشف هذا القدر بعد أن يفعله بعد أن يقع منه الفعل باختياره وطوعه يعلم أن هذا مطابق لما قدر الله جل وعلا ولهذا يقول وقد قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم فإن أقر به خصموا يعني إذا قر بأن الله عالم منذ الأجل بما سيختار العباد فيلزمهم أن يؤمنوا بالقدر، فإن لم يؤمنوا بالقدر قامت عليهم الحجة وإن جحدوه فقد كفروا لأن من أنكر علم الله الأزل يخرج عن الملة يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفروا بذلك او فيكفروا بذلك وان اقروا بذلك يعني بهذا العلم وانكروا ان الله خلق افعال عباده وشاعها يعني المشيئة الكونية او الشرعية وارادها منهم ارادة كونية قدرية فقد خصموا لانه لا يقع في ملك الله الا ما شاء لان ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه ثم قال وفي تكفير هؤلاء يعني الذين أنكروا النوع الثاني الدرجة الثانية وهي أن الله خلق أفعال العباد من أنكر ذلك يفسر لكن من أنكر الأول وهو العلم يخرج عن البلد قال وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد رحمهم الله على تكفيره يعني أنه يخرج من الملة وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام نصوا على تكفيره ولهذا كفروا جهما لأنه أنكر علم الله السابق هذا ما يتعلق بمسألة القدم. انتقل بعد ذلك الامام ابن رجب رحمه الله الى الكلام حول مسألة دار عليها الحديث بل ربما كان الحديث يعني ربما كان الحديث قصد بيان هذه المسألة وجاء من اجل بيان هذه المسألة لا ليس واحدا من ينكر ان الله يعلم ما سيجري في الكون هذا يكفر لانه نفى عن الله علمه بما خلقه لكن المعتزلة بنت على هذا انه لا قدر وان الامر انف يعني كل انسان هو الذي يخلق افعاله والله لا لا قدرة له على خلق افعال العباد هم طبعا ذهبوا الى ذلك زعما منهم أنهم ينزهون الله جل وعلا عن الظلم. قالوا لو أن الله خلق أفعال العباد وقدر أن يكون أبا جهل أن يكون أبو جهل كافرا ثم يعذبه لكان في ذلك ظلما منه لأبي جهل إذ كيف يخلقه كافر ويعذبه من اجل ان يدفع وينزه الله عن الظل وقع فيما هو اعظم فقدروا وزعموا ان الله لا يعلم وان الله جاهل بما سيفعله ابو جهل هذا معنى نفي العلم واما نفي خلق ما يفعله قالوا لأن أفعال العباد الاختيارية لو أن الله خلقهم معناها أنه حملهم على فعلها وهذا هو محل الخطأ لأن الله جل وعلا كونه على كل شيء قدير يعني يقدر على خلق الخير وخلق الشر لكنه يخلق الخير للعبد المؤمن حيث اختار العبد المؤمن الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق آدم أخرج من صلبه ذريته وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى إذن هم اعترفوا والله جل وعلا لما بل قبل أن يخلق آدم نظر إلى بني آدم فوجد منهم المؤمن ومنهم الكافر أو قدر سبحانه وتعالى أن يكون منهم المؤمن ومنهم الكافر ولذلك لما قدر ذلك قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ولا أبالي وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون هذا التقدير منه سبحانه وتعالى في الأزل فيه دلالة على العلم الأزل بما سيخفور عليه الناس عند وجودهم وعند ظهورهم في الحياة الدنيا هذا الأمر هو الذي تنكره المعتزلة الجهمية ينكرون هذا الأمر ومن هنا حكم عليهم أهل العلم بالكفر، لأنهم أنكروا علم الله وعلم الله صفة من صفاته وبهذا يعتبرون عطلوا صفة العلم فعل العباد يعني كأنه أهون هو لم ينكر, لم ينكر العلم لكن هو ينكر يقول كيف الله سبحانه وتعالى يخلق العبد يخلق الأفعال للعبد مع أنه معاصي لا ما, ما يلزم منه لا يلزم منه ما دام أثبت العلم لله أثبتوا هذا العلم لله وأنه سبحانه وتعالى عالم ومطلع وأنه قدر الأمور بمعنى علمها تبقى القضية الأخرى وهي هل الله هو الذي خلق الأفعال أفعال العباد أو لم يخلقها فهم يرون أن العباد هم يخلقون أفعالهم لكنه يلزم منه ان يقع في ملك الله ما لا يريد ومن اجل ان نثبت انه لا يكون في ملك الله الا ما شاءه الله قلنا ان الله يخلق افعال العباد وفق ما سيختارون وخلقه افعال العباد وفق ما سيختارون دلالة على انه على كل شيء قدير دلالة على أنه على كل شيء قدير قادر على فعل خلق الشيء وضده لذلك كان أهل السنة في هذا الباب يعني أثبتوا لله جل وعلا ما أنكرته المعتزلة والسبب في ذلك هو دعواهم أن خلق الله تعالى لأفعال العباد يقتضي أنه يخلق الشر والله جل وعلا خلقه للشر وفق ما سيختاره العبد دليل على علمه السابع والعبد متى يعرف أن هذا الخلق الذي خلقه الله له وإن كان هو لا يريده إنما يعرف يعرفه ويعلمه بعد وقوعه هذه هي القضية ما فهمت؟ ما نسامع سامع؟ إيش تقول أنت؟ إيش؟ هذه مسألة ثانية ما لها علاقة بالشيء اللي نحن نتكلم فيه لكن كون الله خلقها هذا هو محل النقاش لكن لماذا خلقها لأن العبد لا الله سبحانه وتعالى يجازيه بالشر عن معصية وعن شر سابق هذه قضية أخرى سيأتي الكلام عليها مفصلة عند قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره لكن نحن الآن بنقرر القضية ما الفرق بين الجهمية وبين المعتزلة الجهمية هو الذين أنكروا الأمرين أنكروا علم الله جل وعلا وأنكروا قدرة الله على خلق الأشياء واضح؟ نعم السؤالة ارفع صوبك هو العبد عندما الان الرجل الذي يعني يسمع الاذان او يسمع الاذان وهو جالس في المقهى كونه يترك المقهى ويتوجه إلى المسجد هل يفعل ذلك باختياره ولا يفعل ذلك بإجبار والشخص الآخر الذي يسمع الأذان وينادي على نادل المقهى أن آتيني بكأس من خمر ويشربه يفعل ذلك بإجبار ولا باختيار اختيار منهم باختيار هذه الواقعة الله جل وعلا علمها أزلا إنه هذا العدد سيات اليوم المعين وأنه سيعرض عليه الأمران وأنه سيختار هذه ويترك هذه فيخلق الله له هذا الفعل ويقدره بناء على اختياره فيكتب ولذلك العبد عندما يجمع خلقه في بطن امه ايش اللي يحدث ياتي الملك فيؤمر بكتابه اربعه اشياء رزقه واجله وعمله الذي سيختاره هذا الذي يكتبه الملك يكتبه مما هو موجود في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إذن هي بالنسبة لله معلومة قضية معروفة معلومة والعبد سيختارها لكن العبد متى يعلم أن هذه قدرت عليه بعد أن يفعلها هذه القضية اذا اشتملت على مسألتين اشتملت على مسألة علم لله جل وعلا واشتملت على مسألة خلق علم الله انه سيختار فخلق له الجهمية نفت الاثنين قالوا لا علم ولا اختيار والقدرية اثبتت العلم ونفت الايه الاشتيار. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله تعالى فأثبتوا الاثنين قالوا إن الله علم وإنه اختار لعبده ما سيختاره هو عند حلول الحادثة العبد سيختار ذلك وسيختاره بطواعيته لا أحد يجبره عليه نفاة القدر الجهمية أو الجبرية قالوا لا الله قدر ذلك نعم لكنه يجبره على فعلها فالعبد عندما يفعل هذه الأشياء يفعلها مجبرا وهذا أيضا خطأ هذه هي المسألة اللي نحن الآن بنتكلم حول الإمام ابن رجب رحمه الله إلى الكلام على مسألة وهي مسألة الإسلام والإيمان. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإسلام نلاحظ أن الإسلام وصف النبي الإسلام بالأشياء التي هي مبنية على الأعمال الأشياء التي تقوم على العمل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله تقيم الصلاة الصلاة عمل تؤدي الزكاة الزكاة عمل تصوم رمضان الصيام عمل تحج البيت الحج عمل ولما سئل عن الإيمان أشار إلى قضايا اعتقادية أن تؤمن بالله هذه قضية قلبية اعتقادية وأن تؤمن بالملائكة بوجودهم وبأنهم عباد لله وبأنهم عباد مكرمون وبأنهم مسخرون للقيام بكثير من الأعمال واعمالنا ما نحس بهم ما نشاهدهم إذن هي قضية اعتقادية قلبية وهكذا الإيمان بالكتب وبالرسل وبأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وبأنه خصهم بالوحي وبأنهم إذا المسائل اعتقادية وبأنهم صادقون فيما يقولون وهكذا بالكتب أن ما جاء فيها حق وأنها صدق وأنها وأنها كل هذه أمور اعتقادية نحن مأمورون بأن نؤمن بأن ما أنزله الله تعالى من كتب مثلا صحف إبراهيم اليوم غير موجودة لكن واجب علينا أن نؤمن بأن صحف إبراهيم منزلة من عند الله سواء رايناها أو لم نرها وهكذا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر كلها أمور غيبية اعتقادية فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في الامور الاعتقادية والاسلام في الامور العملية مع ان اهل اللغة او كثير منهم يقولون الاسلام والايمان لفظتان مترادفتان والترادف في اللغة معناه ان هذه الكلمة تدل على هذا المعنى هاتان الكلمتان معناهما واحد هذا هو المبحث الذي يتناوله الإمام ابن رجب في هذا الموضع هو, هو ما في شك إن الله قدرها عليه لكن هذا التقدير هو يتحمل مسؤوليته لأن الله قدرها بناء على اختياره كونه هو الذي عصى واختار المعصية مع ان امامه باب الطاعة الاعتذار بالقدر فيها لا لا يصح وهذه قضية اخرى كونه يعتذر بالقدر هذا خطأ ويجب عليه ان يعترف بانه ارتكب هذا الذنب ولا يبرئه من هذا الذنب للتوبة نحن الآن ما نتكلم على هذه الجزئية ولا تخلط يعني علينا الأمور سيأتي الكلام على هذا مفصل. إنما نحن الآن بنقول إيجاد هذه المعصية في ملكوت الله هي بخلق من الله هذا الذي نريد أن نقوله ما يقع في ملك الله إلا ما قدره الله وشاءه دلالة على ان الله على كل شيء قدير وان الله هو المهيمن وان الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه الا ما شاء فلا عجز هذا الذي نحن الان نقرره لكن تفاصيل هذه المسائل تفاصيل هذه المسائل وكون ادم حج موسى نعم لأن آدم قال هل هي شيء قدره الله علي ولا لا لكن لما تاب موسى منها لما تاب آدم منها الله غفرها له والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يؤاخذ آدم على تلك المعصية بعد أن غفرها الله له لكن لو لم يتب يؤاخذ عليها أما من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا هنا ينكر لنا ابن رجب رحمه الله يقول لو نظرنا إلى استعمال الإسلام والإيمان وهناك الفاظ شبيهه بها مثل الفقر والمسكنة مثل الإيمان والتقوى لو نظرنا إلى هذا الاستعمال نجد أن القرآن والسنة يستعملان اللفظين الإسلام والإيمان تارة يستخدمان واحد من اللفظين فيصفون أمة محمد بأنهم مسلمون ويصفون أمة محمد تارة بأنهم مؤمنون بمعنى أن الإسلام والإيمان معناهما واحد ما دام استخدمت واحدة من اللفظتين فهي تدل على الثانية أنهم جمعوا بين الإسلام وبين الإيمان إن استخدمنا كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني ومؤمنون لكن جرت عاده العرب ان المترادفات اذا استخدمت وذكرت معا هنا كل كلمه منهما تتناول جانبا من الجانبين لان عندنا اللفظتان تشترك في اشياء في اغلب الاشياء ولكل واحده منهما خصوصيه فاذا قلت مؤمن مسلم اذا هنا نحن نطرح القدر المشترك ونهتم بخصوصية كل لفظ القدر المشترك بين الإيمان والإسلام هو الاعتقاد والتنفيذ والعمل لكن إذا قلنا إسلام وإيمان هنا ننبه إلى جزئية العمل وإلى جزئية الاعتقاد فيقول هنا لما نزلت هذه الآيات الكثيرة من القرآن تارة تذكر الناس بالمسلمين وتارة تذكرهم بالمؤمنين وأحيانا تجمع بينهما كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكما في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هنا جاء إشكال بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم وبدأوا يسألون النبي ما الإسلام وما الإيمان الآن إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هل هذه الشهادة يكفي ان تنطقها باللسان او انه لابد ان يصاحبها شيء من الاعتقاد في القلب الاعتقاد في القلب لابد ان يصاحب هذه الشهادة الظاهرة اذا لا يمكن ان يوجد اسلام بدون ايمان انت عندما تقوم الى الصلاة تصلي؟ هل مجرد الحركات هذه التي تؤديها أو أنه يصاحب هذه الحركات جانب إيماني يعتقد بأن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة وبأنه سبحانه وتعالى هو الذي نصلي له وبأنه سبحانه وتعالى مطلع على ما نؤدي من عبادات وبأنه يقبل الخيرا وبأنه وهكذا سائر الاعتقادات إذن الصلاة أداؤها لا يخلو من ايمان لكن الله سبحانه وتعالى جعلها شعيرة انا ماذا يدريني عن ما في قلبك الذي يكشف لنا عن ما في قلبك من الايمان هي هذه الايه الافعال النطق بالشهادتين الصلاة الزكاة اذا هي شعائر نحن قد ننظر لها من جانب فعلي يعني من جانب من يفعلها لكننا لو نظرنا إليها على سبيل المجتمعات يعني اليوم لو جينا في الأماكن التي تتجمع فيها الديانات المختلفة كيف يظهر الإسلام من المسيحية من اليهودية من الوثنية كيف نعرف الأفراد لا نعرفهم إلا من خلال شعاراتهم التي يمارسون. فإذا رأيت الرجل وقد وضع على رأسه أو على صدره الصليب وتوجه إلى الكنيسة عرفت أنه هذا شعار على أنه إيه نصراني. وإذا سمعت الرجل يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذا هو شعار وعلامة تدل على أن هذا إيه مسلم وهكذا عندما يقيم الصلاة إذا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال بأركان الص بأركان الإسلام لأنها شعار وعلامات تظهر لنا الإسلام كما أمن الإمام بالله واليوم الآخر والملائكة والنبي، هذه قد يشاركنا فيها النصراني، يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن ب بعيسى وأؤمن ب لكن نحن نقول ورسله يعني كلهم.